بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسروا إخوانكم في تسبينات الرحاية الإسلامية بالرياض أن لكم هذه المحاضرة والتي بعنوان أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الحوزان سائرين الله عز وجل أي ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن ينزي الشيخ صالح الفوزان خير المتزه والآن مع المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعطبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والآراضين ومالك يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه باحسان إلى يوم الدين وبعد. ففي هذه الليلة ليلة الخميس الخامس عشر في شهر ذو القعدة من سنة ألف وأربع مائة وعشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جامع الإمام عبد الله بن سعود رحمه الله تعالى بمدينة الرياض بحي السويدي وأصالة عن نفسي ونيابة عن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السويدي وكذلك نيابة عن جماعة هذا الجامع. نرحب بفضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي أجاب الدعوة في وقت احوج ما تكون فيه الأمة إلى الالتقاء بعلمائها والالتفاف حول ولاه الأمر فيها قبل ذلك الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خروجا من الفتن القائمة ودحرا للعدو المتربص وكشفا للشبهات التي ربما تكون في أذهان بعض المسلمين فحي هلا بالشيف وحي هلا بهذا الجمع المبارك والجميع اشوق ما يكونون إلى الاستماع بفضيلة الشيخ واخوانه من العلماء فشكر الله للجميع وبارك في الجهود ورد كيد الاعداء وجمع الكلمه على التقوى انه تعالى خير مسؤول واترككم مع فضيله الشيخ جعلنا الله تعالى جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد عنوان المحاضرة أسباب نجاة الأمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى حكمته اجرى الامتحان والابتلاء على بني ادم من اول الخلق الى اخره اولهم ابوهم ادم عليه السلام وما جرى له من المحنة والابتلاء مع عدوه ابليس الذي حسده وتكبر عليه ماذا حصل لادم عليه السلام وزوجه حواء عليها السلام ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق الأبوين للتوبه والرجوع إلى الله عز وجل قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين تاب الله عليهما تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لكن بعد الابتلى والامتحان وكذلك توالت المحن على بني آدم عبر القرون بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم من الكفار والمنافطين شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الانس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كفى بربك هاديا ونصيرا ولكن الرسل وأتباعهم من المؤمنين ثبتوا على الحق فانجاهم الله سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي رسلنا والذين آمنوا غير الرسل لا ينجو إلا بالإيمان ثم أكد ذلك بقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين بهذا الوصف وصف الإيمان فإذا تمسك المؤمنون بإيمانهم وثبتوا على دينهم نجاهم الله سبحانه وتعالى من الفتن وجعل العاقبة لهم على مدار الازمان الى ان تقوم الساعه والدنيا دول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنه الرحمن وهذه حكمه الله جل وعلا من اجل ان يتميز اهل الايمان من اهل النفاق حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فلا نعجب في هذه الأيام من تطاول الكفار والمنافقين على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام لا نعجب هذه سنة الله جل وعلا في خلقه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعل فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون لا نعجب إذا حصل للمسلمين في هذا الزمان من أعداء الله من الكفار اختلاف توجهاتهم ونحلهم ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض من الذين يدعون الاسلام ان حصل على المسلمين ما ترونه وتسمعونه من الابتلاء والامتحان ولكن لا بد من الصبر ولا ود من الاحتساب والعاقبه للمتقين لتبلغن في اموالكم ولا ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيره وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وفي الايه الاخرى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بأجل الشرف، الصبر والثبات، وعدم التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار والمنافقين، مهما كلف الأمر ومهما بلغ الثمن لا بد من الثبات ولا بد من الصبر، كما قال جل وعلا. وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عند هذه الايه بالصبر واليقين تنال الإمامة, الامامه في الدين الصبر واليقين لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين اما بدون صبر وبدون يقين فإن الامامه صعب منالها ونبينا صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وعظ الناس كما في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله نبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصيه اوصانا بتقوى الله وهي كلمه جامعه تجمع خصال الخير كلها والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقايه تقيك منه وقايه تقيك من المحذور تجعل بينك وبين الرمضة وقاية تقي رجلك وبينها وبين الشوخ وقاية تجعل بينك وبين السلاح وقاية تقيك منه تجعل بينك وبين الحر والبرد وقاية تقيك منه هذا في أمور الأمور المحسوسة وكذلك تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وبين النار وقاية يتقوى الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه لا يقيك من عذاب الله ومن غضب الله ومن النار لا تقيك الدروع والحصون والجنود والسيارة وإنما يقيك تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه ثم قال والسمع والطاع وان تامر عليكم عبد من اسباب النجاه ان الامه تطيع وتسمع لولي امرها حتى يكون لها جماعه يكون لها دوله يكون لها قوه يكون لها جنه تلتقي بها الاعداء الجماعه والاجتماع بين المسلمين معتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تتم الجماعة إلا بقيادة إلا بإمامة ولا تتم الإمامة والقيادة إلا بسمع وطاع إلا بسمع وطاعه لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله وإن تأمر عليكم عبد مهما كان هذا الأمير حتى ولو كان ليس له نسب عربي ونسب قبلي ولو كان عبدا مملوكا أو معتقا أو ليس له نسب عربي العبرة مهد بالنسب العبرة بالمنصب العبرة بالمنصب فولي الأمر لطاع ولي أمر المسلمين يطاع مهما كان لأن هذا من مصلحة المسلمين من جمع الكلمة السمع والطاعة السمع لولي الأمر وطاعه ولي الأمر إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فهو لا يطاع في المعصية لكن يطاع فيما عدا المعصية ليس معنى أنه إذا أمر بمعصية إننا نخرج عليه ونشق العصا لا لا, لا لا نطيعه في تلك المعصية ولكن نطيعه في الأمور الأخرى التي ليس فيها معصيه ثم بين صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم ما يكون في المستقبل وأن الأمة بحاجة إلى هذه الوصية وهي السمع والطاعه لولي الأمر فقال فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين هذا سبب آخر من أسباب النجاة السبب الأول السمع والطاعه لولي الأمر ولأمر المسلمين السبب الثاني التمسك بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم تمسك بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اختلافا كثيرا وليس اختلافا يسيرا وانما هو كثير وكثير, وكثير ولا ينجي الأمة من هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون بل وما كان عليه المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها لأنها هذا السبب الثاني هو التمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف وافتراب قال افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة أكثر من الأمم السابقه ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه واصحابي ما أنا عليه وأصحابه فلا ينجي من فتنة الاختلاف في كل وقت ولا سيما في اخر الزمان لا ينجي الا تمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو واصحابه هذا هو الذي ينجي من النار ولذلك سميت فرقة أهل السنة والجماعة سميت الفرقة الناجيه الناجية من أي شيء من الفتن والناجية من النار يوم القيامة هي الناجية وما عداها فإنه لا ينجو كلها في النار إلا واحد كلها في النار لمخالفتها وافتراقها إلا من ثبت إلا من ثبت على الحق ولا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة الرسول والصحابة إلا بالعلم النابع كيف تثبت على شيء وأنت تجهله لابد نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه حتى نثبت عليه ونتمسك به وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يطلب من الرسول أن يبين له ما يحصل من الشر في المستقبل حتى يكون على علم منه وحتى يسلم منه وهذا لا يحصل عفوا يحصل إلا بالعلم أسأله أسأله هذا، أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فلما بين له صلى الله عليه وسلم ما يحصل بعده من الاختلافات المتكررة قال له حذيفه ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم لتقوى الله والسمع والطاعة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا تذهب مع الفرق تطير مع الفرق الطائشة عليك بالثبات عليك بالتأني عليك بالفقه في دين الله عليك بالنظر إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتاخذ به عليك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتكون مع جماعة المسلمين قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها اعتزل تلك الفرق كلها ما دام ليس لهم جماعة ولا إمام ثابتون على كتاب الله وسنة رسوله فاعتزلها كلها لأن كلها على ضلال ولا تكن معها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت حتى يأتيك الموت أما ما دام يوجد للمسلمين جماعة وإمام فلا تنفرد كن مع المسلمين مع جماعة المسلمين حتى تنجو وتسلم كذلك من أسباب النجاة التمسك بعقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتجنب الشرك تجنب الشرك الأكبر والاصغر هذا هو أصل العقيدة وهذا هو أصل النجاة من النار من تمسك به قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون آمنوا الإيمان هو التوحيد لعبادة الله وترك عبادة ما سواه ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك لأن الشرك إذا خالط التوحيد أفسده لا يستقيم التوحيد مع وجود الشرك ابدا ضده لا يجتمع لا يجتمع توحيد وشرك أكبر أما شرك أصغر يمكن لكن توحيد وشرك أكبر لا يمكن أن يجتمع أبدا ولم ينبسوا ولم يخلط إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكلت هذه الآية على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنه ليس بالذي تعنون إنه الشرك أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم المراد بالظلم في هذه الآية الشرك فمن سلم من الشرك حصل له الأمان في الآخرة والدنيا وحصلت له الهدايه الهدايه بأن يكون على الحق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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا لهذا الشرط لا تحصل هذه المطالب العظيمة إلا بهذا الشرط يعبدونني ولا يشركون بي شيئا اذا حصل هذا الشرط وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه حصلوا على هذه المطالب على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يبدلنهم من بعد خوفهم امنا مقاصد عظيمة لا تحصل إلا بالتوحيد وهو, وهو عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سوى هذا هو التوحيد افراد الله جل وعلا بالعبادة. وكذلك تجنب البدع لأن البدع بريد الشرك البدع بريد الشرك توصل إلى الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلالة وفي رواية وكل بدعة وكل ضلالة في النار فكما نتجنب الشرك نتجنب البدع وتجنب الشرك هو معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سوى هذا هو معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله ترك البدع لأن الرسول هو الذي جاءنا ببيان الحق والدين فنحن نعبد الله على طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لنا فيه خير الا بينه لنا وما ترك شيئا فيه شر الا بينه لنا عليه الصلاه والسلام فهذا من أعظم اسباب نجاة الامه تمسكها بالعقيده تمسكها بالتوحيد تجنبها للشرك تجنبها للبدع والمحدثات الي اسباب من اسباب من أعظم بل هو الأصل أصل الأسباب هو التوحيد وتجنب الشرك وتجنب البدع والمحدثات في الدين وكذلك من أسباب النجاة نجاة الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعظم أسباب نجاة الأمة. فما دام الأمر بالمعروف نهي عن المنكر موجودين فإن الأمة تنجو وإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكت كما ذكر الله لنا في قصة بني إسرائيل لما اعتدوا في, في السبت ونهاهم الصلحاء عن عدوانهم لم يمتثلوا وسكت جماعة من الصلح لم ينهوهم بل قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قال الله سبحانه وتعالى لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت اعتدوا في أي شيء في السبت يوم السبت على صيد الحيتان فقد نهاهم الله عنه لكن احتالوا عليه بوضع الشباك التي تمسكه لهم إلى يوم الأحد ثم يأخذونه يوم الأحد ويظنون أنهم ما اعتدوا عملوا حيله على حرمات الله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع هذا من الابتلاء يوم السبت تكثر الحيتان يشوهونه فتغريهم بالصيد ابتلا وامتحان ويوم لا يسبتون لا تاتيهم ابتلا وامتحان كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به ما قبلوا النصيحة نسوا ما ذكروا به لم يقبلوا النصيحة فلما نسوا ما نكروا به أن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلم ينجوا إلا الذين أنكروا المنكر فلا نجاة لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكما وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر والذين لا يأمرون ولا ينهون شبههم صلى الله عليه وسلم بقوم استهموا على سفينة استهموا يعني اقترعوا عمل القرعة أيهم يكون في أعلى السفينة وأيهم يكون في أسفلها استهموا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فقال الذين في أسفل السفينة لو خرقنا في نصيبنا خرقا ناخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا السفاها يخلقون السفينة وهي في عباب البحر لو خرقنا في جانبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا ما هم راجعين العلم وال وأهل الفضل وأهل التقى بل يبون يمشون على رأيهم وهذا مثل من, من وقع في المنكر قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله وهم الآمر بالمعروف والناهون على المنكر مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وهم الذين يعملون المنكرات كمثل قوم استهموا اي اقترعوا على سفينه فأصاب بعضهم اعلاها هذا هو الطيب هو الزين وأصاب بعضهم أسفلها وكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء يصعدون ياخذون الماء من فوق فقالوا ما ماه لازم نرجع ونوذي من فوقنا نخرق في نصيبنا خرقا ونأخذ الماء من عنده لما خرقوه يعني لو خرقوه لو خرقوه لغرقت السفينة بالجميع فإذا أخذ الذين في أعلى السفينة على يد الذين في أسفلها ومنعوهم من الخرق نجوا جميعا ولو تركوهم يخرقون لهلكوا جميعا كذلك هذا مثال واضح أن أهل المعاصي وأهل الفجور وأهل الشهوات لو تركوا لأهلك الأمة لا بد أن أهل الحلم وأهل الرأي وأهل الدين لا بد أن يأخذوا على أيديه حتى ينجوا المجتمع كله من عذاب الله فإن تركوهم في المعاصي والمخالفات والشهوات هلك الجميع الصالح والطالح واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب العقوبة إذا نزلت على العصات فإنها تأخذ الصالح والطالح إلا من أنكر إلا من أنكر فإنه ينجو وأما من لم ينكر فإنه يهلك ولو كان صالحا يهلك مع الهالكين كما سمعتم في قصة أصحاب السبت الذين سكتوا ما ذكر الله عنهم شيء انما ذكر الذين ينهون عن السوء انجين الذين ينهون عن السوء اما الفريق الثاني اللي قالوا لا لماذا تنصحون اتركوهم اتركوه الله جل وعلا سكت عنهم هل يدري هل هم مع الناجين ولا مع الهالكين والظاهر انهم مع الهالكين ولما ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لُعِنَ الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سبب اللعنة أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله جميعا قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم كثير من الناس يقوم بالعب المسؤوليه على غيرهم في الامر بالمعروف يقولون الشر على فلان فلان هو اللي الهيئه فلان نعم الهيئه عليها هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها واجب عظيم وهذا عملها لكن ايضا انت عليك مسؤوليه كل مسلم عليه مسؤوليه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أما أن تقول ان هذا ما هو علي هذا على الهيئة فقط وتدلس تكون مع الناس ولا تنكر ولا تنهى ولا تنصح ولا تدعو إلى الله ولا تعظ ولا تذكر هذا هلاك هذا هلاك من لم يستطع فبلسانه من لم يستطع فبقلبه ولذلك اضعف الايمان ثم انت عليك عليك واجب ايضا عليك هالبيت يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار الهيئة ما تدري عن اللي بيتك ولي الامر ما يدري عن اللي بيتك انت المسؤول عن ما في بيتك من النساء والاولاد والضيوف و... أنت المسؤول لان الناس ما يدرون عن اللي ببيتك فأنت المسؤول قد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامير راع ومسؤول عن رعيته صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر مشترك لا يعفى عنه مسلم لكنه بحسب الاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده صاحب البيت يغير باليد له اليد على أهل بيته له اليد على أهل بيته الله أطاك اليد على أهل بيته تغير بيدك تخرج المنكر من بيتك تضرب تؤدب في بيتك ولا احد يعترض عليك لانك راعن على اهل بيتك تقول لا هذا على على الهيئات تخلي بيتك يخرب وتقول هذا على الهيئات هذا غلط عظيم فعلى المسلمين ان يقوم كل منهم بما ولاه الله فراع البيت مسؤول عن البيت مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته وما فيها من أسرة التدريس والطلاب مسؤول عنهم، مدير الإدارة مسؤول عن الموظفين الذين يتبعون كل واحد عليه مسؤولية يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه اما ان كل يسكت ويدلس ويقول الشر على فلان لا يا فلان نعم عليه مسؤوليه لكن انت عليك مسؤوليه أنت عليك مسؤولية فلا بد من هذا الامر هذا هو سبيل النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون وان يقوم كل واحد من المسلمين بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتركه وهو يستطيع ابدا حتى ولو في قلبه ما أحد, ما احد يعجز ان ينكر المنكر بقلبه ابدا يعني يكره المنكر ويبتعد عنه ويبتعد عن اهله ما احد يعجز عن هذا نعم يعجز عن اليد يعجز عن اللسان لكن القلب ما احد يعجز عن انكار المنكر بقلبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرده فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن ليس في قلبه ولا حبة خرد من الإيمان إذا رضي بالمنكر ولم ينهى عنه ولم يكرهه بقلبه ليس فيه إيمان ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرده فهذه أسباب مجملة أسباب النجاة نجاة الأمة اولا السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف ثانيا التمسك بالكتاب والسنة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لالكم وصاكم به لعلكم تتقون ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل حسب استطاعته ومقدرته وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك من أسباب نجاة الأمة أيضا التآخي والمحبة بين المسلمين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم تناصح بين المسلمين الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم المحبة بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينهم الإصلاح بين المسلمين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وكذلك من أسباب نجاة الأمة زوال البغضى بينها وزوال السخرية بعضهم من بعض يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم ان ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم هذه أسباب النجاة أن يكون المجتمع نزيها متحابا فيما بينه لا يغش المسلم لا يغش أخاه في المعاملة ولا يخدعه في البيع ولا يخطب على خطبته ولا يبع على بيعه ولا يشتري على شرائه يحترم أخاه المسلم أخ المسلم لا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هكذا هذه أسباب النجاة أن تسود المحبة بين المسلمين والتناصح تآمر بالمعروف تناهي عن المنكر تعاون على البر والتقوى هذه أسباب النجاة فقال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها بما بماذا صلح صلح بالإسلام والاستقامة على الدين كذلك آخرها لا يصلح إلا, إلا بهذا الشيء إلا بما أصلح أولها أما إذا حصل آخر الأمة عن أولها حصل الهلاك كما يقول دعاة الضلال الآن يقولون هل هالأوامر وهالنواهي هل إلا اللي راحوا ولا الأولين ما تصلح بهالزمان الزمان الولى والبرى ما يصلح بهالزمان الزمان يعني القرآن انتهى عند هؤلاء الطغاة ما يعمل بها الان نحتاج إلى دين جديد نحتاج إلى نظام جديد وما كأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين ورسولا إلى أن تقوم الساعة هو رسول رسالته قائمة وقائمة باقية إلى أن تقوم الساعة ودينه باقي إلى أن تقوم الساعة وكامل وشامل لكل زمان ومكان أما اللي يقولون لا هذه أمور انتهت هذه أمور في, في الزمان الأول أما نحن الآن عالم جديد نحتاج إلى نظام جديد وإلى فهذا قول أهل الباطل وهذا قول المنافقين اللي يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هذه مقالتهم هم اللي يقولون مثل هذه المقالة الذين يدعون الإسلام فإذا جاءت الفتن والمحن ظهر نفاقهم وظهر ما في صدورهم فهؤلاء لا عبره بهم ولا يلتفت إليهم ولا يصغى إلى كلامهم وعلينا أن نمضي على طريق الحق والصواب والسنة وإن استهزأ بنا من استهزأ أو سخر منا من سخر أو تكلم فينا من تكلم أو تنقصنا ما علينا نحن نسير على طريق واضح وعلى طريق بين كتاب الله وسنة رسوله قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب الله وسنتي والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه كلمات احببت ان اقولها والموضوع واسع يحتاج الى كلام اكثر ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله يعني حسب الاستطاعة والحر تكفيه الإشارة وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله بفضيلة الشيخ ما تفضل به من هذا الكلام الطيب ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين وهو يغفر لنا ولجميع المسلمين انه تعالى خير مسؤول نستاذن فضيلتكم في عرض كثير من الاسئله التي تخترج في صدور الحاضرين وهم بحاجه الى توجيهكم شكر الله سعيكم السؤال الاول يقول فضيله الشيخ كثر في الاونه الاخيره الطعن واللمز في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولم تسلم أيضا كتب الدعوة السلفية كالدرر السنية وغيرها حتى قيل إن هذه الكتب هي سبب البلاء والمحن وأنها من وراء التفجير والتكفير فنرجو من فضيلتكم البيان والرد وفقكم الله نعم أنا قلت لكم أنا قلت لكم إن الابتلاء والامتحان مستمر إلى أن تقوم الساعة الله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين النبي له أعداء فكيف بغيره كيف بغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء ليرضي الناس وإنما جاء ليرضي الله سبحانه وتعالى ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الشيخ ما جاء ليرضي الناس إنما جاء ليرضي ربه وهو داع ومصلح ونفع الله بدعوته ونشأت عليها اجيال من المسلمين عاشوا عليها وماتوا قامت عليها دوله ودول متواليه فهي دعوه صالحه لانها دعوه لانها دعوه فتوخى دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مجدد ومصلح ولا نستغرب ان المنافقين والكفار والملحدين يتكلمون في دعوه الشيخ تكلموا في دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا في دعوه الرسل كلهم فهموهم بأنهم يريدون الرياسة وأنهم يريدون الكبرية في الأرض وأنهم سحرة وأنهم, وأنهم كما ذكر الله في القرآن فلا نستغرب أن يكون لهم ورثها الآن يكون لهؤلاء المجرمين ورثه الآن يغصون بدعوة الخير يذمون دعوة الخير لأنهم يريدون أن يفسحوا المجال للشر ولكن وقفت في نحورهم هذه الدعوة وهذه الكتب المفيدة وقفت في نحورهم حجر عذرة في نحورهم فهم لا يريدونها والأمم السابقة الكفار من الأمم السابقة تطيروا بالأنبياء تطيروا بالأنبياء وقالوا ما أصابنا الشر الا بسبب الأنبياء نعم تطيروا بموسى عليه السلام تطيروا بأنبيائهم تطيروا بصالح عليه السلام أن تطيرنا بكم والله جل وعلا ذكر عن ثمود أنهم تطيروا بصالح عليه السلام وكذلك أصحاب ياسين تطيروا بالرسل أن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولم استنكم منا عذاب اليم مش معنى تطيرنابه يعني ما اصابنا الشر الا بسببكم نفس الشيء الا يقول ما اصابنا الشر الا بسبب الدعوه وبسبب كتب التوحيد والعقيده في سبب الشر يقولون تطير هذا تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم تطيروا بمحمد صفوه الخلق عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا ذكر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يقول الرسول هذه من عندك بسببك ما أصابنا السيئة إلا بسبب سببك يا يا محمد هذا ما هو غريب هو غريب أبدا ان إن الكفار والمنافقين والملاحدة إنهم يذمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويذمون كتب أهل السنة والجماعة لهم سلف من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا لن يضروا إلا أنفسهم والحمد لله والحق باقي رغم أنوفهم والدعوة دعوة الشيخ واضحة ولله الحمد ما فيها لبس واضحة ما فيها غلو بل هو ينهى عن الغلو أليس في كتاب التوحيد يقول باب ما جاء في أن الغلو للصالحين يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله قال هذا رحمه الله عقد بابا ينهى عن الغلو في الصالحين وجاب قصة قوم نوح لما غلوا في الصالحين فهو ينهى عن الغلو ينهى عن التطرف اللي يسمونه التطرف ويأمر بالاعتدال والاستقامة لأنه مجدد جاء بتجديد هذا الدين فهو كغيره من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل مئة سنة يجددون لهذه الأمة أمر دينها كما جاء في الحديث وانتم تظنون أن أهل الشر سيمدحون الشيخ أو يثنون عليه او على كتبه ابدا ما نتوقع منهم هذا ما نتوقع منهم الا الذم واذا اتتك وإذا مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني فاضل هذا يدل على فضل الشيخ رحمه الله حيث غاض هؤلاء المجرمين واحرج صدورهم هذا دليل على فضله رحمه الله نعم بارك الله فيكم يقول السائل اضطرب بعض الناس في عقيدة الولاء والبراء وظنوا أنه يجوز التنازل عنها في فترة ضعف المسلمين وظهرت مصطلحات التسامح واحترام الآخر ونحو ذلك فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة الولاء والبراء لا يسقط أبدا لا يسقط أبدا من الخليقة الخليطة إلى آخرها ولهنا دين إلا بولا وبر أبدا ان تحب اهل الايمان وتواليهم وان تبغض اهل الكفر والشرك وتعاديهم ان لم يحصل هذا فلا فلا دين لا دين الا بولا وبرا ابدا ولا نتنازل عن الولاء والبر ولا ولا نحب المشركين ابدا بل نبغضهم لان الله قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اما التعامل معهم في حدود ما اباح الله من البيع والشراء وتبادل المصالح والمعاهدات بينهم وبين المسلمين هذا شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا معناه ولو برا هذا معناه تعامل دنيوي للمصالح لمنفعة المسلمين لما يقوي المسلمين ولا يدل على محبة الكفار محبه الكفار لا تجوز أبدا وليس معنى إذا بعنا معهم شرينا أو استأجرناهم أو استقدمناهم لعمل أننا نحبهم بل معناه أننا نريد منهم أن يقيموا لنا عملا من الأعمال نحتاج إليه وهم ونحن نبغضهم ولا نودهم ابدا فهم بين امرين اما انهم ما فهموا معنى الولا والبرا واما انهم يغالطون يغالطون في ذلك نعم يقول السائل يطرح في الاونه الاخيره طلب تقرير ماده التربيه البدنيه لمدارس البنات والذي يلزم منه كما لا يخفاكم مفاسد كثيره فما رايكم في هذا والله يحفظكم لا تكمل الجواب الولا والبراء العجيب من هؤلاء الذين يريدون منا أن نحب الكفار مع أن الكفار لا يحبوننا ويبغضوننا أشد البغض هم يبغضون قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها فكيف نحن نحبهم وهم هكذا يبغضوننا اشد البغض لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن أقربهم موده للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصار هؤلاء النصارى الذين أسلموا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمن فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار وذلك جزاء خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أولئك الذين أسلموا من النصارى أما اليهود والمشركون فهم أشد الناس بغضا للمسلمين هذا كلام رب العالمين فكيف نحن نحبهم وهم لا يحبوننا ويبغضوننا اشد البغض ويعادوننا اشد العداوه لكن ليس معنى ذلك ان لا نتعامل معهم فيما أباح الله وان لا نتعاهد معهم اذا اقتضت ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول تعاهد مع اليهود الرسول تصالح مع المشركين في الحديبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عقد الذمه مع اليهود والنصارى على أن يدفع الجزية الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود أكل طعامهم أجاب دعوتهم فليس معنى الولى والبراء أننا لا نتعامل معهم ابدا هذا غلط ليفهم إن معنى والبراء والبرى قطع التعامل معهم هذا غلط وليس هذا هو الولا والبر الولا والبرا في القلوب محبة الولا والبرا في المناصره والمعاونه لهم الولا والبرا في مدحهم والثناء عليهم هذا لا يجوز بحال من الاحوال اما التعامل معهم فيما فيه منفعه للمسلمين هذا لا باس به ولا يدل هذا على محبتهم نعم نعم التربية البدنية للبنات هذه فيها بحث الآن ولا تنفيها شيء ولن يتم إن شاء الله وإن تم المسلمون لن يقفوا مكتوب الأيدي لا بد يستنكرون هذا الشيء ويمنعون بناتهم من هذا الشيء لا بد يكون للمسلمين موقف من هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتنافى مع الدين والأخلاق نعم بارك الله فيكم يقول السأل يرى البعض ضرورة الحوار والمناظرة مع المخالفين لنا في العقيدة ويرى البعض الآخر أنه لا ضرورة لذلك فما هو رأي فضيلتكم الحوار والمناظرة التي يقصد بها إظهار الحق ودحظ الباطل هذا مطلوب قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن قال جل وعلا ولا تجادلوا على الكتاب الا بالتي هي احسن الجدال الذي يقصد منه بيان الحق ودحض الباطل هذا واجب قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينك الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلم فاذا كان القصد من الحوار مع الكفار بيان الحق وإظهار الحق ودحض الباطل وإقامة الحجة عليهم هذا مطلوب وواجب. أما إذا كان القصد من الحوار التسامح معهم وأن نتراضى معهم فهذا لا يجوز هذه مداهنة ليست حوارا هذه مداهنة الله جل وعلا يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون ويقول جل وعلا أفب هذا الحديث انتم مدهنون هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يداهن في القرآن هذه مداهنة وليست حوارا والله جل وعلا يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وودوا لو تكفرون والله جل وعلا يقول لنبيه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا المداهنة لا تجوز أبدا نعم يقول هل يكفر من يتجرع على اتهام المناهج الدينية أنها سبب البلاء والتكفير والتفجير إلى غير ذلك إذا كان يعرف ما فيها وأنها حق واعتقد ان هذا هو سبب التفجير وسبب الفساد فهو يكفر بذلك أما إذا كان يجهل يوحي الناس يقولون شيء ويقول مثلهم ويجهل ما في المناهج فهذا يعذر حتى يبين له ما في المناهج وانها مناهج حق وليس فيها غلو ولا فيها تطرف يبين له هذا نعم السائل ينقل اجماع اهل العلم كابن تيميه في الاختيارات والقرطبي في التفسير على ان جهاد الدفع لا يشترط له اي شرط فليخرج الولد بدون اذن والديه فهل الجهاد في الشيشان والأفغان والعراق لا يشترط لهم أي شرط؟ هذا عليهم على, على الأفغان والشيشان في بلادهم نعم جهادهم جهاد دفعهم في أنفسهم أما من يقدر عليهم من خارج بلادهم من المسلمين فهذا يستحب له ذلك يستحب له يعينهم لكن بشرطين بشرط, بشرط إذن ولي الأمر وبشرط رضا الوالدين نعم. هل يكفي في الإنكار بالقلب أن يبغض المنكر وصاحبه بقلبه مع جلوسه في مكان المنكر لا إذا جلس معه ما, هو ما أنكر المنكر إذا جلس معه ضحك معه وأكل معه شرب وهو باق على المنكر ما, ما أنكر ها هذا فعل بني إسرائيل كان بعضهم ينهى بعضا عن المنكر ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أكيله أو جليسه أو شريبه لا ما, ما يجلس معه لا. تقول لي جار النصراني هل يجوز أن أدعوه إلى وليمة قد قمت بدعوة أقربائي لها علما اني دعوتهم ليرى حال المسلمين وقوة رابطتهم وصلتهم لأرحامهم املا في دخوله بالإسلام لا بس, لا بس تدعو الكافر ليأكل الطعام وتجيب دعوته إذا دعاك لأكل الطعام وهو جار لك أو قريب من بيتك فما هذا بذلك ذلك؟ مسألة شكل الطعام وإجابة الدعوة ما هي من الموالاه هذا من التعامل الدنيوي وربما يكون وسيلة للدعوة. سيما إذا كان جارا لك فله حق ولو كان كافرا قال الله جل وعلا والجاري للقرب والجاري الجنوب والصاحي للجنوب ابن سلم فالجار على ثلاثة اقسام جار له ثلاثه حقوق وهو الجار المسلم القريب يعني الذي بينك وبينه قرابه له حق القرابه وحق الجوار وحق الاسلام وجار له حقان، وهو الجار المسلم الذي ليس من اقاربك له حق الاسلام وحق الجوار وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار نعم في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ في إجابته لدعوته وهذا البيان الإضاح ونشكر لكم حضوركم ونشكر المكتب التعاون بسويدي ترتيبه هذه المحاضرة وغيرها من الدروس والمحاضرات نسأل الله تعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزى الله مفضلة الشيخ خيرا جزاه وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته